سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيد ويقولون سبعة وثانهم كلبهم قل ربي أعلم بعجتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا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 ولبفوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبفوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا نشرك في حكمه أحدا واتلوا ما إليك من كتاب ربك لا مبدل لك كلماته لا مبدل لك كلماته ولا تجد من دونه ملتحدا.